Yes. Yeah. لن في د الببا Isme biz no <laughs> قل لها Oh, في اللي ياكل عمله بسم الله أَيَخِذُ أَلَّنْ يَوْدِرَ عَلَيْهِ ایحصب ان لم يره ان لم وتحمل الله القوي الله لَعُقُونَ نَيِّم أَلَمْ نَجَأ فَلَقَ التَّحَمَّلَ عَظِيمًا الله lo Bismillah. Even